قال رحمه الله وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله يؤفك عنه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن من أفك أي صرف عن الحق وحرم الهدى لشدة ظهور الحق في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن منزل من الله قال رحمه الله وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى وقول من قال يؤفك عنه أي يصرف عن القول المختلف الباطل من أفك أي من صرف عن الباطل إلى الحق لا يخفى بعده وسقوطه والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى الباطل وعن الباطل إلى الحق ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مرادا به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعي هو العلة على الأصح وكون التقوى سبب دخول الجنات الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية وقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن المراد أن جميع أرزاقهم من شأها من المطر وهو انزل من السماء ويكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر لهذا المعنى كقوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وقوله تعالى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق الآية وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة المؤمن وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه هو المعبود وحده ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق وقال بعض أهل العلم معنى قوله وفي السماء رزقكم أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه الآية قوله تعالى وما توعدون ما في محل رفع عطفا على قوله رزقكم والمراد بما يوعدون قال بعض أهل العلم الجنة لأن الجنة فوق السماوات فاطلاق كونها في السماء عربي صحيح لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك كما قيل وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور قال فيه بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى قال إلى الجنة قال نعم إن شاء الله وقال بعض أهل العلم وما توعدون من الخير والشر كله مقدر في السماء كما بيناه في القول الثاني في المراد بالرزق في هذه الآية وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال قرأ واصل الأحدف هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال لا أرى رزق في السماء وأنا أطلبه في الأرض فدخل خريبة يمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب وكان له أخ أحسن من هنية فدخل معه فصارتا دوخلتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت ومن ذلك أيضا ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الايه قال وعن الاصمعي قال اقبلت من جامع البصره فطلع اعرابي على قعود له فقال من من الرجل فقلت من بني اسمع قال من اين اقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن فقالت لي علي فتلوت والذاريات ذروا فلما بلغت قوله تعالى وفي السماء رزقكم قال حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل أصغر فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثم قال وهل غير هذا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قائلا ثلاثا وخرجت معها نفسه انتهى أيها المستمعون الكرام سيكون لنا إن شاء الله بعد هذا لقاء قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله